زمجري زمجري زمجري يا حروف الفدا والنظال مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال في سبيل الرأوف نحن أسد النزل واب قلب شغف قد عزمنا القتع زمجري يا حروف الفدا والنظال مرحبا بالحتوف في رضاة الجلل في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل وبقلب شغف قد عزمنا القتال ورصصنا الصفوف وشحبنا النصال فاشمخي يا أنوف عاليا كالجبال ورصصنا الصفوف وشحبنا النصال فاشمخي يا أنوف عاليا كالجبال الفدا والنظال مرحبا بالحتوف في رضاة الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل وبقلب شغوف قد عزمنا القتال سوف سهل هوات في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال سوف فنمطي سهل هوات في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال الفدا والنظال مرحبا بالحتف في رضا الجلال في سبيل الرؤوف نحن أسد النزل و بقلب شغف قد عزمنا القتال الزحف الضلال وبكل الضلال وبكل الضلال لا نهب الظحف أو جموع الضلال و بكل الظروف نتحدى المحز لا نهب الظحف جموع الظلال و الظروف نتحدى المحز الفدا والنظال مرحبا بالحتوف في رضاة الجلال في سبيل الرؤوف نحن خسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال بصمت ناتف مرحبا بالحتف في رضا الجلال وبصوت يهتف قوه وانفعال مرحبا بالحتف في رضا الجلال جئنا يا خوف الفدا ونض مرحبا بالحتوف في رضا الجلال في سبيل الرف نحن اسد النزال بقلب شجوف قد عزمنا القتال